يا أيها المدسر قم فأدر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير.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 كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذ أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لما شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمن إن آتِيَ تَسَألُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِأَوَّلِ